ما كانوا يفترون فكيف, فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، فكيف إذا ليوم لا ريب فيه، ووفيت كل نفس ما كسبت؟ وَأَوْفَىٰتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُل لَّإِن لَّمْ يَنظُرُوا إِلَىٰ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَخْلُقُونَ إِلَّا كَذِبًا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَتَأْزِعُ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ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 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا, إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله س والى الله المصير قل ان تخفى ما في صدوركم او تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير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 الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوح إن الله ونوح وأل إبراهيم وأل عمران على العالمين وأل بعضها من بعض والله سميع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 أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإنني سميتها مريم وإنني أعيدها بك وذريتها, وذريتها من الشيطان الرجيم.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 يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك درية طيبة، إنك سميع. وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم اصطفاك وطهرك واصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قولي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما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 لا يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجهه في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلو ومن الصالحين قالت رب أن لا يكون لي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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فَيَكُونُ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبره الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إما في ذلك لآية لكم إن كنتم وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ ربكم فَاتَّقُوا اللَّهَ وأطيعون